book 2 65 65 نيرا كرنا 2 النفي 2 النفي 2 جيتي ونگرم خریدا نذا هل الخاتم غالي الثمن هل الخاتم غالي الثمن؟ ليدو، ديني دارك كيوالم وكواند يورو الماترمي لا، يكلف مئة يورو فقط لا، يكلف مئة يورو فقط كاني ناود كيوالم يا باي ماترمي وندي لكن معي خمسون فقط لكن معي خمسون فقط نيذي ايپو인다 هل صرت جاهزا هل صرت جاهزا لا انكا اووليد لا ليس بعد لا ليس بعد كاني توندارولوني نادي ايپوتندي لكن ساجهز حالا لكن ساجهز حالا ميكا ينكونتا سوب كافالا هل تريد مزيدا من الشوربه هل تريد مزيدا من الشوربه بودو ناكو ينكا بودو لا لا اريد اكثر لا لا اريد اكثر كاني ينكو كايس كريم لكن ايس كريم اخر لكن ايس كريم اخر ميري إكدا اكو كلام ونارا هل صار لك مده طويله وانت تسكن هنا هل صار لك مده طويله وانت تسكن هنا ليدو كవలం وك نلا مااترمي لا صار لي شهر واحد لا صار لي شهر واحد చాలా మంది మనుషులతో పరిచయం ఉందికి వెళ్తున్నారా లేదు కేవలం వారాంతంలోనే فقط في العطله الاسبوعيه لا فقط في العطله الاسبوعيه كاني نينا اديوارم بنكي وچيستانو ولكني سارجع يوم الاحد ولكني سارجع يوم الاحد مي كوترو بدداي بويندا هل قد بلغت ابنتك سن الرشد هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ لا، دانيكي كవలం 17 لا هي الان بلغت ال17 لا هي الان بلغت ال17 كاني دانيكي இப்படியே ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు ولكن قد صار لها صديق విజిట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ బిఓే థ్యూ డాట్ డిఈ ఫ బుక్ అండ్ ద